لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا إ إغسول ت أَعيهُ دَ أَعُونَهُ تَبب منِنَ الدذمْع مِما عرف منِن الحَفّ يكونَ رَنا آمن فَُ بِنَ مع الشهدين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 واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله بالنغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عطتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تفعمون أهليكم أَوْ كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم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 أنما على سولی ثم بردین پہ والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد ليتبينكم الله بشيء من الصيد تداونه ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدا بعد ذلك فله عذاب أليم يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الصيد وانتم تحرمون وَمَنْ قتله منكم متعمدا فجزاءه مثل مَا قتل فجزاءه مثل ما قتل من النعم يَحْكُمُ بِهِ دَوَاعِدٌ مِنْكُمْ هَدْيٌ بَالِغٌ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ أَوْ كَفَّارَةُ طَعَامُ مَسَاكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ثَئْتَار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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَ اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بها ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا وصلت حال ولا حالكنا الذين كفروا يسترون الذين كفروا يسترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون واذا قيل لهم تعالوا مجد کر لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مورجعكم جميعا فينذركم فينذركم بما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه فان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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ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 أو يقاتوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أُجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب اذْخَرَّ اللهُ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ اذْأَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ اذْأَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأغرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كفقت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم اذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين واذا وحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي قالوا امننا واشهد باننا مسلمون اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء قال الله ان كنتم مؤمنين قالوا نريد ان ناكل منها وتطمن قلوبنا ونعلم ان قد صدق تناولنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا اللهم ربنا انزل علينا مائده انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً لاولنا واخرنا وايهة منك وايهة منك وارزقنا وانت خير الرازقين قال الله اني منزلها عليكم قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذب بأني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وامي إلهي أأنت قلت للناس اتخذوني وامي إلهي من دون الله قال سبحانه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 ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبد الله ان اعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيت لكم تان ترى عليهم وانت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدحهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها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 وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم أمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم م قَضجَ وَأَجَلٌ مسَمًَّا عندَثُما أَنْتُم تَممتَرُون وَهُم قَ الله في السَّماواتِ وَفيِيأَوْض علىلَ مُسَِكُمْ وَجَهَاكُم يَعلملَ مُسَِكم وَجَرَكُمْ وَيعلَم مَا تَكسِبون وَماَا تَأتيم مِن آيَدٍ مِن آياتِ عَهِمْ إِللاا كانَ وَعَنْهَا مُأْرِضين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 وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا في قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سحر وَقَالُوا لَوْلَا إِنْسٌ عَلَيْهِمْ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ دُنْيَا لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَنَدَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ تَسِيرُوْ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ قُلْ لِمَنْ ما فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ ۖ يَتَبَعُ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ كَمَا تَبَعَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لا يَجْمَعَنَّكُمْ إِلَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ قسروا وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتقل وليا فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني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 به ومن بلغ فإنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإني ذريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسرون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 ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ثُمَّ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَإِنْ لا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ فَنَادَوُكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقُولُ الذين كفروا إن هذا إلا فَطِيرُوا لِلأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَى إِذْ يُقْفُونُ عَلَى النَّارِ فَقَالُوا وَيَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَبَدَالَهُمْ مَا كَانُوا يَقُولُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَلَوْ تَرَى إِذْ يُقْضَوْنَ قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فدوءوا العذاب بِمَا كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على وهم يحملون أوسارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون وَ عَلَمُ إ إنهُ لا يَعْج كَ الذي يَقولونَ فَإِهُم لا يكَذبونَك وَ الظالِ مَِ بآيات الله يَجحدون وَلَقدَ كُذِبَ رشُلُ مِن قَبللِكَذَصَدَروا على م على مَا كُذِبُ وأأُذُ حتىَ أَتَهُ النَّغْصرُناَا ولا مبدل لكلمات الله ولقد شاءك من بدء المرسلين وان كان كبر عليك اعراضهم فان استطعت انت بتغيير فقًا في الارض او سلما او سلما في السماء فتاتيهم بايه وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ على الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُسْتَطَاعُ عَلَيْهِ آيَةً مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَن يُنَزِّلَ آيَةً ولكن اكثرهم لا يعلمون وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه ولا طائر يطير بجناحيه الا امم الا امم امثالكم ما فروطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون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 إن شاء وتنسون ما تشرفون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أخذناهم بغتة, أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وقتم على قلوبكم مَنْ إله غير الله يأتيكم به مَنْ إله غير الله يأتيكم به قُلْ بَلْ كَيْفَ نُصَرِّخُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِلُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يَهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ وَمَا نُنْزِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا قَوْضَ عَلَيْهِ وَلَا هُمْ والَّذ نَكَذذبُوا بآياتِن يََسُم العذاَبُ بِمَا كانَوا يَقُون قُلا أَقول لَكم عذِ خَتَ اللهَّ وَلَا عَلَهُم غَيب وَلَا أَلَ غَيبَ وَلَا أَقولُولُ لكم إّ مَرَت إِ التَّبِعوا إِلَّا مَا يح إلَيْ قُلْ هلَل يَسَّوِ الْ الأعْمَااءالغَصع أَفَر تَدَفَ وَأَنذِرْ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَلِيُّهُمْ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَصْرِفَنَّ عَنِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابٍ عَلَيْهِمْ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم من شيئا فتطردهم فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتننا بعضهم ببعض ليقولوا ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم من ديننا اليس الله باعلم بالشاكرين واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوء ام بجهاله بجهاله ثم تاب من بعده واصلح ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين قُل إِنِّي نُهيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِنْ هُوَ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إن الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَحْكُمُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ كلَُّو أن عِذِمَا تَسْتَعجلِونَ بِهِ لَُ بَ الأمر بَيْنِ وَبَيينَكُم لَقضِي الْ الأمررُ غَيْنِ وَبَيينَكُمْ وَلَّهُ عَْلَمُ بِظالِمين وَإِن دَمُ مَقَاتِفُ الْ الغَيْبِ لا يعلمها إلا هو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ ما جرحكم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 حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا, توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسدين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا دونَهُ تض أوأَقفة ل إ أن جنا من هذه لإن أن جنا منه نكون من الشكدين قُللههُ يككم منهوم كلكَض قلههُ يُونككم منهو من كل قَد ثمأَنتُم تُشركونون قل هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنَ الْفَوْقِ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ۗ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ عَلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ كُلٌّ اسْتَعْلَىٰ لِكُلِّ نَدَاءٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِنَّ يَمْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظالمين. وَمَا على الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرًا لِلذَّاكِرِينَ وَلَكِنْ ذِكْرًا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا ولهوا وغروتهم الحياة الدنيا وذكر به ان توبس لنفس بما كسبت ان توبس بما كسبت ليس لها من دور الله ولي ولا شفيع ولا شفيع وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها اولئك الذين ابسلوا بما كسبوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ لَهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ قُلْ أَنَا دَعَوْتُ مَن دُونَ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ آقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا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 وكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَأَنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآهُ كَوْكَبًا قَالَ هذا ربي فلما أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ فَلَمَّا رأى القمر بازغا قَالَ هذا ربي فلما أَفَلَ قَالَ لئن لم يهدني ربي لئن لم يهدني ربي لأكونن من الغوم الضالين فلما رأى الشمس بازغا قال هذا ربي هذا أكبر فلما أخلت قَالَ يا قوم إني بليء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي قطر السماوات والأرض حنيفا. حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدانوا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 ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وذكريا ويحيا وعيسى وإياس كل من الصالحين وإسماعيل وليتع ويونس ولوقا وكلا فضلنا على العالمين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 أَيَكْفُرُ بِهَا أُولَئِكَ قَدْ وَكَّلْنَا بِهَا فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمْ يَقْتَدِي أُولَئِكَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كُلًّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذكرى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 يجعلونه قراطيس تهدونها وتخون كثيرًا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم قل الله ثم درهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب انزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه مصدق الذي بين يديه ولتنذر ام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 وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِقُونَ أَيْدِيهِمْ أَقْرِضُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُغْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَن آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنواه يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي فارقه الله فأما تؤفكون فارق الإصباح واجعل الليل ستنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها, لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون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 لَن جَاءَكُم بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَن أَدْبَرَ صَرَفَ لِنَفْسِهِ وَمَن عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ حَفِيظٍ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتُ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِهِ عَلَمُونَ اتَّبَعْنَا مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إلا هو